العديد بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء محف مكرمة مرفوعة مطهرة ثلاثين خلقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ثم فَأَخْرَجْنَا الأرض ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا فيها وَمِنَ الْجِبَالِ وذيتنا ون لوحده اقال قلب وحدها اقال قلب فَالْيَوْمَ ضُرّ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَمْ نَصَبْنَا صَبَبَنَا صَبَبَنَا مَا شققنا الأرض شقق شققنا الأرض شقق فأمتنا فيها حب وعين ب وعين ب وَأَن لَّوْ وَحَدَا إِقَامُ الْبَ وَحَدَا إِقَامُ الْبَ وَفَاكِرَ وَفَاكِرَ تَمُّ فإذا داءت الصخة يغم يفر لم يأمن منهم يوما إلّا شَرٌّ وَلَوْهُمْ يَعُونَ مُسْفِرَةً وَلَوْهُمْ مصفرة <تصفيق> ضحكة متبكرة ورجو كفرة الفاجرة بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء الملوك صف صف وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتدك كل ولا يوثق وثقه أحد يا أيتها نفس المطابق نترجع إرجع بك راضي ارجعي الى وقت بك راضي اكتن ارضي يا ايه تهن نفس المطوبة ان ارجعي ارجعي الى ربك يا راضيه ارجعي الى ربك يا راضيه <ترجمة> sang <speaking in foreign> de <language> <speaking in foreign language>